وما كان لنبين أي يقول ومن يقول يأتي بما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون.